ووف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون سائلحفا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم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 وَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتن بدين إلى أجر مسمم فكتبوه واليكتب بينكم كاتبو بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل وَأَسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ مِنْ ذِي آلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى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 عنا, وَاغْفِرْ لَنَا لنا لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِفْلَا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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم اليوم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 شهوة الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب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 قل أءنبئكم بخير من ذلكم قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين التقوا عند ربهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون النبئين بغير حقي و يقتنون الذين يأمرون بالنصم من الناس فبشّفهم فبشّرهم بعذاب أليم أولئك الذين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 لك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فك وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاه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 اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ تَنْ بَعْضُهَا مِنْ دَعْوَةٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عمران, إني نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريته طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال صلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرو ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي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 فلما أحس عيسа منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 فيكون الحق من ربك فلا تكم من المُنترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو فقل ندع أبناء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 سَلَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْلَأَ تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِلَى رَاهِمُ يَهُودِيَوْنَ وَلَا نَصْرَانِيَوْنَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّهُ بإبراهيم الَّذِينَ اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ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 قالوا اقربنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون افغير الله يبغون افغير دين الله يبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَن عيله وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفتدق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْسَ يُقَدَّمُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ قائما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الغالبين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين